إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون رسوله فاذا لبعض شانه فاذ لمن, لمن شئت منهم واستغفر له الله ان الله غفور